Allah الله Allah. الله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 sabqat, وقد, وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّ Sour, we punish sinners on the day of reckoning. They quarrel among themselves, except ten. We إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل من سفها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصة لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا يومئذ يتبعون الداعي لا إله إلا وخشعت الصلاة للرحمن وخشعت الصلاة للرحمن فلا تسمع إلا أمسى يومئذ شفعت إلا إلا من أذن لهم الرحمن ورضي لهم قولاً يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا به علما وعنت الوجوه وقد من لظلمه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمه ولا لظلمه، وكذلك أنزلنا القرآن العربية وصرسنا فيه من الوعد. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر الله اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَتَجَلَّبِ الْقُرْآنِ مِنْ طَبِرِ أَيِّ قُضَاءٍ إِلَيْكَ وَحِيٌّ وَقُرْبٌ بِزِدٍ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أعرض عن ذكري شرمو يوم القيامة أعمى طال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا طالك كذلك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعْدَاءُ الْآخِرَةِ أَشْدُّ وَأَبِقَ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا أَقَبَلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِمْ إِنَّهُمْ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 فسبح وأطراف النهار لعلك تقضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم لنفتنهم في. وارزق ربك خير وابقا وامر اهلك بالصلاه واستبر عليهم لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاطبه للتقوى